بسم الله الرحمن الرحيم حمين تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذر معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خَلَقُوا مِنَ الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات يَتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ من لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ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 ما موى ورحمة وهذا كتاب مصدق لسان عربي ليُذِرَ الَّذين ظلموا ليُذِرَ الَّذين ظلموا وبشرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولا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 الذين حق عليهم القول في أمم قد خالت من, من قبلهم من الجن والانس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبَتُمْ طِيَبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الْدُنْيا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وبما كُنْتُمْ تفسون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 انناكم فيه وجعلنا لهم وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافهدا فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افهدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا بِهِ بهم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 كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الْحَقِّ الحق طَرِيقٍ طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا بِهِ وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب عَذَابٍ أَلِيمٍ ومن لا لَا الله اللَّهِ فَ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 مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار مما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 أن حميما وسقما أن حميما فقد طع ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آلفا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 الذين كرهوا ما نزل الله سنوقعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم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 هؤلاء ريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا رسولا من بعد ما تبين لهم الهدى وشاقوا رسولا من بعد ما تبين لهم الهدى. لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن, إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار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 فما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمن وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أطوانكم ها أنتم هؤلاء تدعون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 وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلِ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا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 ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَهُمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنَّ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 دونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراحا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحق الله بها.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 ببقيني مكة، ببقيني مكة من بعد أن أظهركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا.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 ان علينا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا المسجد الحرام لا الله آمنين.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 واعلموا أن فيكم رسول الله لو يُطِيعُكُمْ في كثير مِنَ الْأَمْرِ لعنتم ولكن الله حبب إليكم الْإِيمَانَ وزينه في قلوبكم وكره إليكم الْكُفْرَ والفسوق والعسيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه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 فأصبحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة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 عسى أن, يكن عسى أن يكن خيرا منهن ولا وَلَا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب هم الظالمون يا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 الله أتفاقكم إن الله عليم خبير إن أكرمكم عاد الله أتفاقكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا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 بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بللله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إنكم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم آف والقرآن المجيد فالعجب أن جاءهم ظر منهم.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 من هذا فكشفنا عن كغطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد من للخير معتد مريد الذي جعلنا الله الهنا اخر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 Dzięki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 فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة